نهى جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما ليس له به علم ويشمل ذلك قوله رأيت ولم يرى وسمعت ولم يسمع وعلمت ولم يعلم ويدخل فيه كل قول بلا علم وأن يعمل الإنسان بما لا يعلم وقد أشار جل وعلا إلى هذا المعنى في آيات اخرى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 وقوله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم الآية وقوله قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وقوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا وقوله وما لهم به من علم إلا اتباع الظن والآيات بمثل هذا في ذم اتباع غير العلم المنهي عنه في هذه الآية الكريمة كثيرة جدا وفي الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فيه وجهان من التفسير الأول أن معنى الآية أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أفعال جوارحه فيقال له لما سمعت ما لا يحل لك سماعه ولم نظرت إلى ما لا يحل لك النظر إليه ولم عزمت على ما لا يحل لك العزم عليه ويدل لهذا المعنى آيات من كتاب الله تعالى كقوله ولتسألن عما كنتم تعملون وقوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ونحو ذلك من الآيات والوجه الثاني أن الجوارح هي التي تسأل عن أفعال صاحبها فتشهد عليه جوارحه بما فعل قال القرطبي في تفسيره وهذا المعنى أبلغ في الحجة فإنه يقع تكذيبه من جوارحه وتلك غاية الخزي كما قال اليوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقوله شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون قال مقيده عف الله عنه والقول الأول أظهر عندي وهو قول الجمهور وفي الآية الكريمة نكتة نبه عليها في مواضع أخرى، لأن قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يفيد تعليل النهي في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم بالسؤال عن الجوارح المذكورة لما تقرر في الأصول في مسلك الإيمان والتنبيه أن إن المكسورة من حروف التعليل وإيضاحه أن المعنى انتهي عما لا يحل لك لأن الله أنعم عليك بالسمع والبصر والعقل لتشكره وهو مختبرك بذلك وسائلك عنه فلا تستعمل نعمه في معصيته ويدل لهذا المعنى قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحوها من الآيات والإشارة في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة بقوله أولئك راجعة إلى السمع والبصر والفؤاد وهو دليل على الإشارة بأولئك لغير العقلاء وهو الصحيح ومن شواهده في العربية قول الشاعر وهو العرجي يا ما أميلح غزلانا شدن لنا من هؤلاء كن الضال والسمر وقول جرير ثم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام خلافا لمن زعم أن بيت جرير لا شاهد فيه وأن الرواية فيه بعد أولئك الأقوام والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا نهى الله جل وعلا الناس في هذه الآية الكريمة عن التجبر والتبختر في المشية وقوله مرح مصدر منكر وهو حال على حد قول ابن مالك في الخلاصة ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع وقرئ مرحا بكسر الراء على أنه الوصف من مرح بالكسر يمرح بالفتح أي لا تمشي في الأرض في حال كونك متبخترا متمايلا مشي الجبارين وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في مواضع أخر كقوله عن لقمان مقررا له ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك الآية وقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الآية إلى غير ذلك من الآيات وأصل المرح في اللغة شدة الفرح والنشاط وإطلاقه على مشي الإنسان متبخترا مشي المتكبرين لأن ذلك من لوازم شدة الفرح والنشاط عادة وأظهر القولين عندي في قوله تعالى إنك لن تخرق الأرض أن معناه لن تجعل فيها خرقا بدوسك لها وشدة وطئك عليها ويدل لهذا المعنى قوله بعده ولن تبلغ الجبال طولا أي أنت أيها المتكبر المختال ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين أنت عاجز عن التأثير فيهما فالأرض التي تحتك لا تقدر أن تؤثر فيها فتخرقها بشدة وطئك عليها والجبال الشامخة فوقك لا يبلغ طولك طولها فاعرف قدرك ولا تتكبر ولا تمشي في الأرض مرحا القول الثاني أن معنى لن تخرق الأرض لن تقطعها بمشيك قاله ابن جرير واستشهد له بقول رؤبة بن العجاج وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لماع الخفق لأن مراده بالمخترق مكان الاختراق أي المشي والمرور فيه وأجود الاعاريب في قوله طولا أنه تمييز محول عن الفاعل اي لن يبلغ طولك الجبال خلافا لمن أعربه حالا ومن أعربه مفعولا من أجله وقد أجاد من قال ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا وإن كنت في عز وحرز ومنعه فكم مات من قوم هم منك أمنعوا واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا على منع الرقص وتعاطيه لأن فاعله